قل يا عبادي قل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على فسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعون إحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغدة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفسيا حسرتا يا حسرت على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين